موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الأنعم. فَلْيَمْدُدَ بِسَبَبٍ إِنَّ السَّمَاءَ ثُمَّ الْيَقْطَعَ فَلْيَاضْرِهَا الْمَذْهِبَ لَكِي دُوَّ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يخسن بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله لَغُمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِبَالُ وَالنُّجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابِّ, والدواب وَكَثِيرٌ مِنَ الناس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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من يصب من فوق رؤوسهم الحميد يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُنُودُ يُصْحَرُ بِهِ فِي بُطُونِهِمْ وَالجُنُودُ وَلَوْمَطَامِعُ مِنْ حَديدٍ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ نَقْمِفِياب فالذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من ناعم يصدم يفوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم يصهر بهم ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع ولو مقامع من حديد كلما أرادوا يخرجونها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها و إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساغر من ذهب ودؤلاء ونباسهم فيها وهدوء إلى طيب من القول، وهدوء إلى طيب من القول، وهدوء إلى صراط حميد.